وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة فأضافهم رحمه الله إلى السنة لأنهم متمسكون بالسنة، متمسكون بالجماعة، لأنهم مجتمعون عليها، فأضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بالسنة، وعطف بالجماعة لأنهم مجتمعون عليها، لا يتفرقون، لا يتفرقون في القدرية والمرجعة وغيرهم من أهل الفرق. وإنما سموا أهل السنة لانتسابهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالتهم كالقدرية والمرجعة وكارة ينسبون إلى إمامهم كالجامية وكارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج وأما هؤلاء فإنهم ينصبون إلى السنة لأنهم أولى بها وأهلها ينصبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات فهذا هو المراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات والجماعة في الأصل هم القوم المجتمعون والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب رب العالمين وسنة رسوله خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل السنة والجماعة إن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة فكيف يضاق الشيء إلى نفسه يعني أهل السنة جماعة بمعنى أنهم مجتمعون لا بمعنى أنهم جماعة بالمعنى المذموم وإنما هم مجتمعون على سنة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال أهل السنة والجماعة فيكون من عطفي الشيء على نفسه الجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع فهي اسم مصدر هذا في الأصل ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين وعليه فيكون معنى آهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة وسموا آهل الجماعة والاجتماع لأنهم مجتمعون على السنة هم آهل السنة لأنهم متمسكون بالسنة وهم الجماعة لأنهم مجتمعون على ما تمسكوا به من السنة من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع فزرد أهل البدع كالجهمية متفرطين والمعتزل متفرطين والروافض متفرطين لا يحصون عددا ومن تتبع كتب أهل المقالات والملل والنحل علم علم هذا الذي نقول وكلما بزغ فيهم رجل وحرف لهم مقالة صارت فرقة ولا يحصون عددا أهل تعطيل متفرقون وأما هذه الفرقة الناجية المنصورة فهي مجتمعة على الحق وإن كان قد يحصل بينهم خلاف لكنه خلاف لا يضر خلاف لا يضلل أحدهم به الآق أي أن صدورهم تتسع لهذا الخلاف إذا نشب وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيد. مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه أم لم يرى ومثل هل عذاب القبر على البدن والروح أو على الروح فقط ومثل بعض الأمور يختلفون فيها لكنها مسائل تعد قرعية بالنسبة للأصول وليست هي من الأصول ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدن إذن فأهل السنة والجماعة مجتمعون على السنة فهم أهل السنة والجماعة وقد علم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقه فالأشعرة مثلا والمات ترودية لا يعدون من أهل السنة والمات ترودية لا يعدون من أهل السنة لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها، ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة سلفيون وأشعريون وما تبيديون هذا قطع كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون فما لا بعد الحق إلا الضلال وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين إلا إذا أمكن الجمع بين النار والماء في يدي إذا أمكن الجمع بين الضدين فنعم يكونون من أهل السنة وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة فمن هو الأشعرية؟ أم الماتودية أم السلفية الحق أن من وافق السنة هو صاحب السنة ومن خالف السنة فليس بصاحب السنة السلف هم أهل السنة والجماعة ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا والكلمات تعتبر بمعانيها فلتنظر كيف تسمي من خالف السنة أهل السنة لا يمكن وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة مسلف معفقة حتى المتأثر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر ذلك، فهذا اعتقاده قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الاعتقاد أي اعتقاد الفرقة الناجية هو الإيمان بالله وملائكته. وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشري هذه أركان الإيمان ستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح فمن أخلى برaciones من هذه الأركان لا يصح إيمانه لا بد من الإيمان بهذه الأركان الستة لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بهذه الأركان جميعا على الوجه الصحيح أما إذا آمن بتلك الأركان على الوجه الذي لا يرتضاه فلا يكون مؤمنا أي هذه العقيدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هذا الاعتقاد وصله لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما في جواب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ ما الإمام، ما الإحصال، متى الساعة، ما علاماتها؟ فالإمام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآتى والقدر قيده وشره. وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وهو أي هذا الاعتقاد، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، أهل السنة والجماعة. هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره والشرقه. كما في حديث جبريل وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه مسلم من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن. الإيمان بالله هو أول ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله هنا أمر يشيع بين المسلمين وبين طلاب العلم بل وجملة العلماء يصححه الشيف رحمه الله تعالى الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق مطلق التصديق الإيمان هو التصديق يقول كثير من الناس إنه التصديق فصدقت وأمنت معناهما لغة واحد عند كثير من الناس قال هذا القول لا يصح بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به الإقرار عن تصديق والتصديق وحده لا يعد إيمان ولا يرادف الإيمان التصديق لا يرادف الإيمان إلا إذا كان متضمنًا للامتثال والإذعان فالتصديق الذي يتضمن الإذعان والامتثال هو الإيمان وأما مطلق التصديق فلا يمكن أن يكون مساويا للإيمان لغة لغة فضلا عن أن يكون مساويا إصطلاحا صدقت وآمنت معناهما لغة واحد عند كثير من الناس وهذا قطع الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به ومعنى الإيمان في اللغة بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وتقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا ولا تقول آمنت فلانا إذا في الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا هو الإيمان أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإدعان في الأحكام وإلا فليس إيمان واضح الجد كثير من الناس يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى ولكن لا يلتزم شر لا يصدق خبرا ولا يلتزم أمر ويقول إنه مؤمن يصدق بأن الله موجود يقر بذلك ولا يمتثل ولا يزعن لأمره ولا يتوقف عند حدودنا هذا ليس بإيمان الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان والخضوع للأحكام هذا هو الإيمان فأما مجرد أن يؤمن الإنسان بأن الله موجود هذا ليس بإيمان حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإبعان في الأحلام وإلا فليس إيمان ما معنى الإيمان بالله عز وجل قال الشيخ وهو الإيمان بالله يعني هذا الاعتقاد اعتقاد الفرق الناجئ الطائف المنصورة أهل السنة والجماعة ثم فصل فقال وهو الإيمان بالله ما معنى الإيمان بالله مال الإيمان بالله والتصديق الجازم الذي يستلزم القبول للأخبار والإدعان للأحكام من صميم القلب بوجود ذاته تعالى بوجود ذاته تبارك وتعالى الذي لم يسبق بضبط ولم يعقب به هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وصار عندنا أربعة أمور الإيمان بوجوده بوجود ذاته والإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته وهذا ما فصله الشيخ رحمه الله قال والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى والإيمان بربوبيته أي الانفراد بالربوبي والإيمان بانفراده بالألوهية والإيمان بأسمائه والصحة لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بيدان فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن ومن آمن بالله وامفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن وإن كان هذا يسلب عنه الإيمان بالكلية أحيانا ويسلب عنه كمال الإيمان أحيان وإن كان الأخير فيه يعني الذي لا يؤمن بالأسماء والصفات ويؤمن بوجود الله تبارك وتعالى ويؤمن أيضا بربوبية الله تبارك وتعالى وبألوهية الله تبارك وتعالى ولكن لا يؤمن بالأسماء والصفات هذا القسم فيه من يسلب عنه الإيمان جملة بالكلية من أصله وفي هذا القسم من يسلب عنه كمال الإيمان ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يفصل الأمور الأربع قال الإيمان بوجوده تعالي. قال إذا قال قائل مدلين على وجود الله عز وجل قلنا الدليل على وجود الله تبارك وتعالى العقل والحس والشرع ثلاثة كلها تدل على وجود الله تعالي. وإن شئت فزد الفطرة فتكون الدلائل على وجود الله تبارك وتعالى أربعا العقل والحس والفطرة والشرع لماذا يؤخر الشرع؟ قال أخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم ولكن لأننا نخاطب به من لا يؤمن بالشرع فنحن نخاطب الآن بهذا الكلام من لا يؤمن بالشرع لأن الذي لا يؤمن بالشرع ينكر وجود الله فأنت تريد أن تثبت وجود الله أتثبت وجود الله تبارك وتعالى لمن يؤمن بالكتاب والسنة أم تثبت وجود الله تبارك وتعالى بالعقل وبالفطرة وبالحس لمن ينكر الشرع ولذلك أخره الشيخ رحمه الله لا لأنه لا يستحق التقديم ولكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع، فنضطر إلى وجود الله بالعقل وبالحس وبالفطرة ثم بدلائل الشرع من الكتاب والسلم فأما دلالة العقل فنقول هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة هل وجدت الكائنات صدفة أو وجدت بنفسها قال فإن قلت وجدت بنفسها فهذا مستحيل عقل ما دامت هي معدوبة كيف تكون موجودة وهي معدومة يعني إذا كانت معدومة ثم أوجدت نفسها فهي في حال العدم لا تملك وجودا وفاقد الشيء لا يعطيه فكيف يعطي المعدوم لنفسه وهو معدوم وجودا لا يملكه فهذا مستحيل العطم فلا يمكن أن تكون هذه الموجودات قد أوجدت نفسها لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن المعدومة ليس بشيء حتى يوجد وهو غير موجود وإن قلت وجدت صفة فنقول أيضا هذا مستحيل هذا لا يقول يقول فأنت أيها الجاحد. هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل وجد هذا صفة فيقول لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر والرمال والجمر والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صفة أبدا ثم ساق فصة أبي حنيفة رحمه الله مع تلك الضائفة التي تسمى السمنية وهم من أهل الهند. ناظروا أبا حنيفة في إثبات الخالق عز وجل للشيخ صالح رحمه الله وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء فوعدهم أن ياتوا بعد يوم أو يومين فجاءوا قالوا ماذا قلت قال أنا أفكر في سفينة مملوئة من البضائع والأرزاق جاءت تشق باب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت ليس فيها قائد ولا حمال ليس فيها بحارة ولا ربان وإنما تمشي وحدها هكذا وهذا المثل الذي ساقه أبو حنيفة قد ورد على كثير من الصيغ في الأسلوب والسياق فقد طيل إنه وعدهم مكانا في زمان ثم أتى رحمه الله متأخرا فقالوا كيف أخلفت الموعد؟ والشرع الذي تعتنقه وتلتزمه يأمر بالوفاء بالموعد وعدم إخلاف قال لأني عندما أتيت أردت أن أعبر النهر فلم أجد مركبا ولكن شجرة وجدتها تشق ألواحا ألواحا ثم تضم الألواح بعضها إلى بعض بدسر وما يمسكها ثم إذا هي قد استوت على الماء من غير ما ربان ولا بحر، فركبت فأخذت تمخر عباب الماء وفيه حتى أرست فجئت متأخرة فقالوا سفينة تصنع وحدها تسير وحدها وتشق الماء بحيزومها وحدها من غير قائد ولا صانع ولا ربان هذا لا يكون هذا غير معقول فقال فكيف تعتقدون أنتم أن هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال وهذه البحار وهذه الأنهار وهذه الأشجار وهذه الأطيار تعتقدون أن هذا كله قد وجد من غير موجد هنا يقول الشيء قال أبو حنيفة أنا أفكر في سفينة مملوئة من البضائع والأرزاق جاءت تشقع باب الماء يشقع باب الماء حيزومها بها كما قسم التربى المفايل باليد كما قال طرف حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت وليس فيها قائد ولا حمال قالوا تفكر بهذا. قال نعم. قال وإذا ليس لك عقل؟ قال لو هل يعقل أن السفينة تأتي بدون قائد وتنزل الحمولة والبضائع والأرزاق وتنصرف؟ أذا ليس معقول؟ قال كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات الشمس والقبر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون إسالة؟ عرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه. هذا أو معناه رحمه الله وقيل لعرابي من البادية بما عرفت ربك فقال الآثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فيجاة وبحار ذات أموات ألا يدل كل ذلك على السميع البصير على اللطيف الخبير دلالة العطف على وجود الرب تبارك وتعالى قال الشيخ هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة إما أن تكون قد وجدت نفسها بنفسها هذا محال وإما أن تكون قد وجدت هكذا صدفة كان الكلام قد أسهدنا فيه بفضل الله تبارك وتعالى في هذا الموضع على انحاء كثيرة منها مثلا أنه لا يعقل أن يكون في مطبعة حروف الطباعة قد جعلت في صندوق كبير ثم حدث زلزال فوقع الصندوق وتفرقت منتكرة على الأرض حروفه فلما سكن الزلزال دخل داخل فوجد ديوان أبي الطيدي قد كتب بحروف الطباعة التي وقعت على الأرض أيعقل هذا؟ لا يعقل إلى غير ذلك من تلك الأمثال لأن الصدفة لها قانون قانون رياضي حاسم الصدفة لها قانون قانون رياضي جاف لا يحادي حاسم لا يحيد قاطع لا ينثني للصدفة قانون فاسألوا الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أوجدوا أنفسهم أم وجدوا صدفة؟ لم يبق إلا لاحتمال الثالث قد أوجدوا غيرهم وقد صرنا إلى إثبات وجود الخالق العظيم لو كان كهئتهم يعني حادثا هم وجدوا بعد أن لم يكونوا موجودين فوجدوا إذا هم حادثون لهم وجود من بعد عدم لو أنا الذي أعطاهم الوجود كهيئتهم لكان محتاجا إلى من يوجده أي وحينئذ لا يصح أن يكون ربا ولا إله فلو تسلسل الناس في هذا سيصيرون إلى معطن للوجود لا يعطيه الوجود أحد وهو الله وهو ما يتعارف عليه المتكلمون ويذكره شيخ الإسلام بل ويذكره الشيخ صالح واجب الوجود من كان وجوده من نفسه من حيث هي من ذاته من حيث هي وجوده لذاته لا يعطيه الوجود غيره وإلا كان محتاجا إلى من يعطيه الوجود وكان معدوما قبل أن يوجده فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله فهذا أول رب من أركان الإيمان بالله والإيمان بالله بالله أول ركم من أركان الأركان الإيمان الست الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره חيره الإيمان بالله أربعة أركان الإيمان بوجوده وبرهوذيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته كيف تثبت وجود الله تبارك وتعالى بالعظف هذا وبالحس دلالة الحس على وجود الله ذلك أن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول يا رب ويدعو بالشيء ثم يستجاب له فيه وهذه دلالة الحسية لا من أحد إلا وجربها حتى الكفار والمشركون كانوا يكونون في البحر فيهيج الموج يهيج الموج وتأتي الظلمات بعضها فوق بعض يدعون الله تبارك وتعالى فيستجيب لهم الله رب العالمين لا من أحد إلا وجرب هذه الدلالة دلالة الحس ما من أحد إلا واضطر فلجأ فدعا ربه ففرج كربه هذه دلالة حسية هو نفسه لم يدري إلا الله واستجاب الله له رأى ذلك رأي العين وكذلك نحن نسمع عمن سرد وعمن في عصرنا أن الله استجاب له مستفيض إن لم يكن قد وقع لك وقد سمعته إما أن يكون هذا السماء عمن وقع له أو هو منقول عمن وقع له ممن سب؟ قال الأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة النبي يخطب على المنبر. وقال الأعرابي يا رسول الله هلكت الأموال يريد المواشي خصوصا الإبل هلكت الأموال وانقطعت السبل أي الطرق فلم تسلكها الإبل إما خوف الهلاك وإما شدة الضعف فيه. لانعدام الغذاء فادعوا الله يغتنا قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة أي من قطعة سحاب وما بيننا وبين سلع وجبل في المدينة تأتي من جادية السحب من بيت ولا دار بل مكشوف هو وبعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأورا قال قرجت سحابة مثل الترس وهو الذي يتقى به السيط وجه الشبه بين السحابة والترس ما هو الاستدارة والكثافة لا فالترس بالنسبة إلى السحابة فقطرة في بحر، ولكن الاستدارة والكثافة وجه الشبه سحابة مثل الترس وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحاضر من لحيته صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمهم أمر عودته أهمهم كيفية في العودة في هذا الماء الصبيب وظلت كذلك أسبوع حتى جاء العربي يوم الجمعة من قابل يعني من الأسبوع الذي بعده والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى ليمنع المطر صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر واقع الحديث انتفق على صحته هذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية في القرآن كثير من هذا مثل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له جاء في وكشف الضر هذا مستفيد وغير ذلك من الآيات في الكتاب العزيز فهذا أمر حس يدعو المرء ربه فيكشف كربه وأما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله حتى البحائم العجب تؤمن بوجود الله قصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام عزاها أي هذه القصة الصيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق النادي، وكذلك ذكرها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية خرج سليمان عليه السلام يستسقي وخرج معه الناس فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم أنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك فقال سليمان عليه السلام لمن معه ارجعوا فقد سقيتم بدعوات غيركم حتى البهاء الفطر مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوقيد وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد هذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته كما هو الراجح في تأويل هذه الآية وسواءنا قلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أو قلنا إن هذا هو ما رتب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرة ما لم تنحرف الفطرة وما لم يغشها من الصدأ والران ما يجعلها كثيفة لا تكاد تبصر النور ولا تعرف الحق فإنها حينئذ تقر بوجود الرب تبارة قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وأما دلالة الشارع فلأن ما به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها من عند الله تبارك وتعالى إنما جاء من لدن رب رحيم حكيم ولا سيما هذا القرآن المجدد. إذا تأملت في هذا القرآن العظيم ونظرت في آياته وعلمت ما تضمنه من إصلاح شؤون الخلق علمت أن ذلك يقينا لا يكون صادرا إلا من لدن رب رحيم حكيم هذا القرآن العظيم الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله يدل وهو دلالة الشارع على أن الله تبارك واتعاله الذي تكلم به حقيقة وأن هذا لا يمكن أن يصور إلا من رب رحيم حكيم بديع سبحانه وتعالى هذا أول شيء الإيمان بالله الإيمان بالله تبارك وتعالى وهو الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه والصفاته فأما الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى فيدل عليه العقل ويدل عليه الحس وتدل عليه الفطرة ويدل عليه النقل ثم لم يفصل الشيخ رحمه الله الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات لأن شيخ الإسلام رحمه الله سيذكر ذلك تفصيلا فيما يأتي فأرجأ ذلك لحينه وإنما تكلم عن وجود الله تبارك وتعالى وإثبات وجود الله تبارك وتعالى على النحو الذي مر قال وهو الإيمان بالله وملائكته الملائكة جمع مألك وأصل مألك الإيمان بالملائكة. الملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك، لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة الرسال. قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولى أدنيحة مثله وثلاث ورباع. فمن الألوكة والألوكة في اللغة الرسال. ما معنى الإيمان بالملائد؟ هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون ولا يستحسرون الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم عالم غيدي خلقهم الله رب العالمين من نور واجعلهم طائعين له متذللين له ولكل منهم وظائف خصه الله بها ومن هذه الوظائف إما أخبرنا به الله تبارك وتعالى وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل ثانيا إسرافير موكل بنفخ الصور وهو أيضا أحد حملة العرش ثالثا ميكائيل موكل بالقطر والنبات وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة على نحو من الأنحال فجبريل موكل لوحي وفي الوحي حياة القلوب والأرواح وميتائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض وإصرفيل موكل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعل هؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله له في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل فيقول كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من طريق عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صلاة الليل في دعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل إلى فيه فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاب أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيهم إلى الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم هذا الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل متوسلا بربوبية الله له رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء الثلاث وهم موكلون بما فيه حياة إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه معناه ثبتني عليه على الحق الذي هديتني إليه فما تقول اهدنا الصراط المستقيم فمن قيان قد اهدنا الصراط المستقيم وكان قائما عليه. فإنه يقول اهدنا الصراط المستقيم ومعنى ذلك ثبتني على الصراط المستقيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إهدني لمختلف فيه من الحق بإذنه وقد هداه الله رب العالمين لمختلف فيه من الحق بإذنه فيطلب من الله تبارك وتعالى أن يثبته على الصراط المستقيم على الحق الذي اختلف فيه الناس وقد هداه الله رب العالمين إلى الحق الذي اختلف فيه هؤلاء الناس إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فذلك نعلم أن منهم أي من الملائكة الكرام من وكل بقبض أرواح بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح قبض أرواح بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح وهم ملك الموت أعوانه ولا يسمى عزراءي لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه هذا وقال الشيخ ناصر رحمه الله كما في أحكام الجنائز اسمه في الكتاب والسنة ملك الموت وأما تسميته بعزرائيل فمما لا أصله خلافا لما هو المشهور عند الناس ولعله من الإسرائيليات فملك الموت هو ملك الموت لا يسمى عزرائيل قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ملك الموت أعوانه وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بك وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها فهذه ثلاثة في الآية الأولى يتوفته رسلنا وفي الثانية يتوفاكم ملك الموت وفي الثالثة الله يتوفى الأنفس حين موتها فجعلها للرسل وجعلها لملك الموت ثم جعلها لنفسه جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موته هل هناك منافع بين هذه الآيات الثلاث حاشا وكل فإن الله تعالى هذا القرآن تكلم به ولا يمكن أن يتناقض أبدا ولا أن يختلف الملائكة تقبض الرؤون إن ملك الموت إذا أخرجها من البدن تكون عنده ملائكة إن كان الرجل من أهل الجنة فيكون معهم حنوط وهو ما يخلط من الطيب لأدفان الموت وأجسامهم خاصة فيكون مع هؤلاء الملائكة حنوط من الجنة وكفن من الجنة فيأخذون هذه الروح الطيبة ويجعلونها في هذا الكفن وأصعدون بها إلى الله عز وجل حتى تكون بين يدي الله ثم يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيدوه إلى الأرض فترجع الروح إلى الجسد من أجل الاختبار من ربك وما دينك ومن نبيك فإن كان الميت غير مؤمن والعياب بالله فإنه ينزل ملائكة معهم كثن من النار وحنوط من النار فيأخذون الروح واجعلونها في هذا الكثن ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها وتطرح إلى الأرض قال الله تعالى وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطه الطير أو تهوي به ريح في مكان صحيح ثم يقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين نسأل الله العافية هذا الحديث الذي ذكر الشيخ معناه حديث صحيح أقرجه الإمام أحمد أبو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد أقبر فيه النبي صلى الله عليه على آله وسلم عن هذا الأمر أن العبد إذا كان من أهل الجنة يأتيه ملائكة بيض الوجود عليهم ثياب بيض معهم أكثان من ثياب أهل الجنة وخلوط من حنوط أهل الجنة يجلسون منه مدى البصر فإذا سل ملك الموت روحه وتخرجه كالقطرة من في السقاء تلقوها بتلك الأكثان مع ذلك الحنوط وأصعدون به فكلما استفتحوا باب سماء ذكروا من هنالك بأحسن الأسماء التي كان يدعى وينادى بها في الدنيا وإذا كان الرجل من أهل النار جاءه ملائكة على عكس الصورة التي ذكرت مع أهل الجنة فذكر الشيخ رحمه الله هذا الأمر هؤلاء موكلون بقبض الروح من ملك الموت إذا قبضها فملك الموت يقبضها ذلك ويقبضها هؤلاء سواء كان رجل من أهل الجنة أم من أهل النار فيقبضونها من ملك الموت إذا قبضها من العبد وملك الموت هو الذي يباشر الطب فلا منافاة إذنك والذي يأمر بذلك هو الله فيكون في الحقيقة هو المتوفي هو المتوفي المتوفى الذي تتوفى روحه الذي يموت كثيراً ما يقولونها على غير الصحة فيقولون المتوفي فلان أو يقولون من المتوفي فإن كنت حاجخا فأنت تقول الله المتوفي لهذه الروح الله أو تقول ملك الموت أو تقول رسل ربنا على هذه الاعتبارات التي مرت هو المتوفي وأما المتوفى هو من وقعت عليه الوفاة فيكون في الحقيقة تبارك وتعالى لأنه الذي أمر بذلك هو المتوفي المتوفي اسم فاعل أما المتوفى فاسم مفعول المتوفى فلا منافى بين الآيات توفته رسلنا يتوفاكم ملك الموت الله يتوفى الآن فسحين موته لا منافى ملك الموت يتوفاها بدء تقبض الروح منه الملائكة الذين ذكروا في حديث البراء رضي الله عنه الذي أمر بذلك وقضى به وحكم به وقدره هو الله هو المتوفي في الحقيقة سبحانه وتعالى ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر إذا وجدوا حلقة للعلم والذكر جلسوا أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكري فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجته قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا هذا لفظ البقاري وحلق الذكري هي حلق العلم فليس بحلق الذكر المحرف الذي صار إليه القول وكذلك هناك ملائفة يكتبون أعمال الإنسان وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عكيم بلائك يكتبون أعمال الإنسان دخل أحد أصحاب الإنام أحمد عليه وهو مريض رحمه الله ووجده يا إن من المرض وقال له يا أبا عبد الله كإنه وقد قال طاووس إن الملك يكتب حتى الأنين يكتب أنين المريض لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فجعل أبو عبد الله يتصبر وترك الأمين رحمه الله تعالى لأن كل شيء يكتب ما يلفظ من قول يقول أهل النحو من زائدة لتوكيد العموم أي ما يلفظ من عموم ما يقال إلا ويكتب إلا ويكتب إذا أفادت معنا فلماذا تكون زائدة ما يلفظ من قول يقولون من زائدة لتوكيد العموم فلا تكون زائدة إنما الزائد ما لا فائدة تعود من ورائها ولكن هي كما ترى لها هذه الفائدة الفائدة أخرى لو بحثت واستقصيت فما يلفظ من قول إلا ويحفظ ولكن قد يجاز عليه بخير أو بشر على حسب الملفوظ على حسب القول الذي يقيل فلا يعني هذا أن من أنه وكتب أنينه أنه يعاقب ويحاسب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المعروف المعروف المشهور لغة لصلاحه لما دخل على عائشة فوجدها تقول وراء سق بل أنا وراء يا عائش فهذا فيه تفصيل فليس على إطلاق لأن الإنسان ربما لا يتحمل شدة الألم فحينئذ لو تكلف ألا يفعل فليس أحمد يعني لست بأحمد هذا لما بلغ أحمر رحمة الله عليه جعل يتصبر وترك الأمير لأنه أحمر أما أنت فلست مأحمر كما كان سفيان الثوري يفعل فأنا فنظرت إليه يأكله كما يأكل الحمار وما زال يأكله حتى احتقرته ثم قام فتوضع فأذبع الوضوء فصف قدميه فشرع يصلي ويبكي فما زال يبكي حتى رحم قال ابن الجوزي رحمه الله بعاقبها فلا تأكل أكل سفيان ثم لا تبكي بكاء سفيان ولا تأكل أكل سفيان حتى تبكي بكاء سفيان وعلى كل فلست سفيان ومنهم أيضا أي من الملائكة المكرمين ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار له معقدات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومنهم ملائكة وركع وسجد لله في السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أنت إط الأطيط صرير الرحل إذا كان على البعير حمل ثقيل سمع للرحل من ثقل الحمل أطيط وصرير سمع للرحل من ثقل الحمل صريح فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أنطأت. ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساد هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه كما في الصحيحة وجمع طرقه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أططت السماء وحق لها أنطئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبتيتم كثيرا وما لنرذتم بالنساء على الفرش في رواية على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله قال أبو ذر لواددت أني كنت شجرة طعضد فهذا مدرج في آخر المث فيظن كثير أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو أددت أني كنت شجرة طعضة وإنما هذا من كلام أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى فعلى سعة السماء فيها هؤلاء الملائك وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجد لله رب العالم ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج قال يطوف به أو قال يدخله سبعون ألف ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه آخر الدهر وهذا رواه مسلم في قصة الإسرائيل من طريق آنسة رضي الله عنه والمعنى كل يوم يأتي إليه سبعون ألف ملك غير الذين أتواه بالأمس ولا يعودون إليه أبد يأتي ملائكة آخر لغير غير من سبق وهذا يدل على كفرة المناكك ولهذا قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو ومن الملائكة آل موكلون بالجنة وموكلون بالنار فخازن النار اسمه مالك يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك يعني ليهلكنا ويمتنا فهم يبغون الله أن يميتهم لأنهم في عذاب لا يصبر عليه فيقول إنكم ما ثم يقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة وكيف الإيمان بالملائكة نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون وقد يشاهدون إنما الأصل أنهم عالم غيبي لا يشاهدون مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم به الله من العبادات وهم قاضعون لله عز وجل أتم الخضوع. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائه ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفه ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا وهم أجساد الملائكة أجساد نورانية خلقوا من النور هم أجساد بدليل قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أدنحا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليه له ست مئة قد سب الأخر خلافا لمن قال إنهم أرواح فبعض الناس يقول الملائكة أرواح ولكن الملائكة أجساد نورانية خلقوا من نور لهم أجنحا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على سورتي التي خلق عليها له ستمائة جنا سد الأفق إذا قال قائل هل لهم عقول نقول هل لك أنت عقف ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون قال الشيخ رحمه الله وقد وقع خلاف بين الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله وكان قد صرح بأن الملائكة ليسوا بعقلاء لا يقصد أنهم بضض أهل العقل ولكن ربما كان ينفي هذا لأنه لم يثبت صراحة ووقعت مساجلة بينه وبين المعصومين رحمه الله وهي منشورة مذكورة معروفة بل دخل في ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه الحاصل أن الملائكة لهم عقول فلا يقال إن الملائكة غير عقلاء هل لهم عقول إذا قالها قائل يقال له هل لك أنت عقل ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون فقد قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهل يثني عليهم هذا الثناء وليس لهم عقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون أفنقول هؤلاء ليس لهم عقول يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر به الله ويبلغون الوحي ونقول ليس لهم عقول أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقول له وكتبه نؤمن بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه أي نؤمن بكتب الله التي أنزلها مع رسله والكتب جمع كتاب وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم فنؤمن بأن الله تعالى أنزلها على رسله وأنها كلامه حقيقة أنه تكلم بها حقيقة وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن والإيمان بما لم يسمي الله منه وكتبه أي نؤمن بالله وملائكته وكتبه أي كتب الله التي أنزلها مع الرسل ولكل رسول كتاب لكل رسول كتاب قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم, وأنزلنا معهم الكتاب والميزة وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب لكن لا نعرف كل الكتب بل نعرف منها صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن ستة لأن صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها إن كانت التوراة فهي خمسة على سبيل التنصيص وعلى سبيل الإطلاق نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا وأنزل معه كتاب لقوله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان فهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب وأما المذكور المنصوص عليه في صحف إبراهيم وموسى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن فهي ستة إن كانت صحف موسى سوى التوراة وإن كانت هي التوراة فهي خمسة ولكن مع ذلك نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل وإن لم نعلم به نؤمن به إجمالا فهذه مفردات من مفردات الإيمان ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في العقيدة فذكر رحمه الله تعالى الإيمان بالله تبارك وتعالى وذكر الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى والإيمان بكتب الله تبارك وتعالى وذكر الإيمان برسله تبارك وتعالى قال ورسله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أي رسل الله رسله الضمير يعود إلى الله جل وعلا ورسله أي رسل الله تعالى وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع الرسول أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بالشريعة وأمره بتبلغها أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالرسل معناه والتصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما أخبروا به وأنهم بلغوا رسالات ربهم لا نفرق بين أحد منه بل نؤمن بهم جميعا من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسمي منه فما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فنؤمن بمن ذكر ونؤمن بالعموم في من لم يذكر ورسلا لم نقصصهم عليك وأفضلهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم أفضلهم هؤلاء أولو العز ثم بقية الرسل ثم الأنبياء وأفضل الجميع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأديان سوى دين الرسول صلى الله عليه وسلم كلها منسوخة ولكن الإيمان بالرسل وأنهم حق هذا أمر لا بد منه مع نسخ جميع الأديان سوى دين الإسلام فليس معنى أن الأديان سوى دين الإسلام منسوخة ألا نؤمن بمن بلغ الشرائع السابقة على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل نؤمن بالمرسلين أجمعين من ذكر ومن لم يد كما بينا ربنا تبارك تعالى في القرآن العظيم الدليل على أن أولهم أول المرسلين الدليل عليه قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من يعني ماذا؟ إليك كما أوحينا إلى نوح أوحينا إليك نفس ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد بل كأي حائنا إلى نوح والنبيين من بعد؟ إن أوحينا إليه وحيا كأي حائنا إلى نوح والنبيين من بعد؟ وهو وحي الرسالة، وحي الرسالة. وقوله: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب في ذريتهما، أي ذريت نوح وإبراهيم. والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين قد نقول إن قوله من قبل يدل على ما سبق إذا من القرآن ثلاثة أدلة تدل على أن نوحا أول رسل فنوح أول رسل كما مر في هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة وهو صريح وهو الصحيحين وغيرهم أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هذا صريح صريح جدا لأنه أول رسل الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض أما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول. وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده لكن هذا قول ضعيف جدا والقرآن والسنة يردانه والصواب ما ذكرنا يعني من أن نوحا هو أول رسل الله إلى أهل الأرض وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ولم يقل وخاتم المرسلين لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أوله لأن النبوة عام فإذا نفى الأعم انتفى الأخص كما هو معلوم بداهداً وعطم فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول فلا الجواب وهذا لما ورد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وإنه لعلم للساعة قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وقد صحح إسناده الشيخ الشاكر رحمه الله وفي الحديث عن أبي هريرة عند الشيخين والذي نفس بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وذكر ابن كثير الحديث الواردة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام إلى الأرض من السماء عند تفسيره لقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل بوته ويوم القيامة يكون عليه شهيدة وأحاديث نزول عيسى عليه السلام متواترة فهذا أمر قطعي من عقائد المسلمين من أهل السنة. فقال الله تعالى ولكن رسول الله وقاتم النبيين ولم يقل وقاتم المرسلين لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أول فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول فما الجواب نقول هو لا ينزل بشريعة جديدة وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعيسى خير من أبي بكر بلا خلاف ولا نزاع وهو من الأمة إذ يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعند آل السنة في عقيدتهم أن أبا بكر هو الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتقدم على عيسى عليه السلام قال الشيخ الجواب من ثلاثة وجوه أحد هذه الوجوه أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزة ولا يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة أصل فكيف بالمفاضلة المقارنة لا تخطر بالبال لأنه رسول من أولي العزل من الخمسة الكبار عليهم الصلاة والسلام فالمقارنة غير واردة أصل فكيف بالمفاضلة وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصل، هذا غير وارد لأنه من التنطعي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون الثاني أن نقول هو خير الأمة إلا عيسى والثالث من الوجوه أن نقول إن عيسى ليس من الأم ولا يصح أن نقول إنه من أمته صلى الله عليه وسلم وهو سابق عليه لكنه من أتباعه إذا نزل لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيام فيأتي إشفال آخر كيف لا يكون من أمته وهو يأتي بنسخ لبعض الأمور ولا نسخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزي فكيف يكون تابعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الكتاب بالجزة إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبل الجزة الإسلام أو السيف فكيف يكون كابعا الجواب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القرار له لأنه يقال لمن أتى بهذا الإيراد من أين علمك أنه لا يقبل الجزية يقول من كلام رسول الله نقول إذن هو يتبع رسول الله فهذا من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون نسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول يعني بثي علين أن نؤمن برسل الله رب العالمين وقد سمى الله تعالى في القرآن خمسة وعشرين ثمانية عشر في قوله تعالى وتبسح جدرتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلن هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم بينهم وهديناهم إلى صراط المستقيم فذكر 18 رسول والباقي سبع وهم آدم وعلم آدم الأسماء كلها وهو وإلى عاد أقفهم مودة وصالح وإلى ثمود أقفهم صالحة وشعيب وإلى مدينا أقفهم شعيبا وإدريس واذكر في الكتاب إدريس وذو الكف وإسماعيل وإدريس وذو الكف ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد الرسول الله وقذ ترهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود شعيب صالح وتلا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلى الله وسلم عليهم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين